قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل ان ااذن لكم ان هذا لمكم مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها كف وكانون لَقَدْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ نَقْبَضَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُقْرِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَنَا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اشْرَحْ لَنَا صَدْرَنَا وَيَسِّرْ لَنَا أَمْرَنَا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُشْهِدُوا لِلْأَرْضِ وَيَدْرَكُوا آلِهَتَكْ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَلَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالُوا مَنْ سَالِقُهُمْ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِيَنا مِنْ قَبْلُ قَالُوا ذين من قبل ان تاسينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينورك كيف تعملون ولقد قبضنا ال حين يدعون بالثمين ونقص من الثمرات عنهم يذكرون